「あなたの手話を聞いてくれればいいのだろうか?」 《そうよ》<音楽> يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محترى وما عملت من سوء والله موسوعه ا ل إ ن كنتم ا ب ل س ا للعلوم ه ف ا ت ب ا ل ل ه و ي ف س ل ا م ي 「こんなこてもらうのはこんなこと言ってもらうのはこんなこと言ってもらうのはこんなこと言ってもらうのは موسوعه ا م ن بعض و ا ل ل ه س م ي للعلوم الاسلاميه ح ر 「私の名前は私 م 名前は私の名前は私の名前は私 ع 名前 ا 私の名前は私 ل 名前 و 私 ع 名前は私 ل 名 و は私の名前 ا و の名前は私の名 ت و 私の名前は私の名前は ل の名 ر は私の名前 و موسوعه د النابلسي بك وذريتها ط ا ن ل ل ر ل ي م ف ت ق ب الاسلاميه وكف لها